أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ببعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار درس اليوم في شرح نظم المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين عبد الواحد المعاشر ورقمه 13 <تصفيق> ونخصصه إن شاء الله تبارك وتعالى لمندوبات الصلاة وذلك ما عقده النظم بقوله منذوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبيح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبصط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد لدى الركوع من ركب وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وجد نصبهما قراءة المأموم في ترية وضع اليدين فقط في لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند لحرام خذاء تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسط استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب هذه أبياتهم قليلة في العد لكن الناظم جمع فيها بضعا وعشرين من مندوبات الصلاة نحو ثلاث وعشرين من مندوبات الصلاة حشرها حشرا في هذه الأبيات على طريقته في تكسير المسائل وتقليل الحشوي الزائل الذي لا تعلق له بمسائل الفقه فسردَ مندوبات الصلاة بقوله: مندوبها تيامن مع السلام، والمقصود بذلك التيام أثناء السلام. ونحن قد ذكرنا آنفا أن التسلّمة الأولى هي الفرض، اتفاقا.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 شيئاً. أي يبدأها تلقاء وجهه أي أمام وجهه ثم يتيامن بها أي يتوجه برأسه تجاه اليمين هذا بالنسبة للتسليمة الواحدة وحيث إن الأرجح أن التسليمة الثانية هي أيضا مشروعة فإنه يتياثر بها يتياثر بالتسليمة الثانية لكن عند المالكية التسليمة الأولى هي المشروعة لما صار عليه من قضية عمل أهل المدينة بجريان العمل على التسليمة الواحدة فحينئذ يقولون بالتيامن فقط ولا يذكرون التياشر أي تحريك الرأس تجاه اليسار عند التسليم الثانية. ما. ثم قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام أي يشرع في الصلاة السرية مطلقا للإمام والمأموم والفاسد. ويشرع في الصلاة الجهرية للفز والمأموم فقط يشرع التأمين في هذه الأحوال ولا يشرع للإمام في الصلاة الجهرية هذا معنى قوله تأمين من صلى عدا جهر الإمام والتأمين المقصود به قول آمين قول آمين بعد الفاتحة والدليل على هذا التأمين ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا يستدل بحديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالي فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث استدل به بعض المالكية على أن الإمام لا يؤمن في الصلاة الجهرية لأنه قال إذا قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين ولم يذكر تأمين الإمام وإنما ذكر أن الإمام يقرأ آخر الفاتحة وأمر المصلين المأمومين بالتأمين قالوا فهذا يدل على أن الإمام لا يؤمن وقوله في الحديث فقولوا آمين هذا الأمر لا يدل على الموجود لأجل حديث المسيء صلاته لأنه لم يذكر التأمين في حديث المسيء صلاته نعم فهذا هو وجه قول المالكية إنه لا يؤمن في الصلاة الجهرية والحق أن استبلال بهذا الحديث على هذه القضية فيه شيء من النظر فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا لا دليل فيه على أنه لا يشرع للإمام عدم التأمين بل الإمام داخل في عموم الأدلة الدالة على مشروعية التأمين بعد الفاتحة وعدم التصريح بتأمين الإمام في هذا الحديث لا يقوى على إخراج الإمام من ذلك العموم وعلى تخصيص ذلك العموم لأن هذا الحديث ليس صريحا غاية ما فيه أنه لم يذكر تأمين الإمام فيبقى الأصل عندنا أن الإمام داخل في العمومات التي فيها التأمين بعد الفاتحة خاصة في الحديث الذي ذكره آنفا حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه هذا صريح أن الإمام يؤمن وحمله على السرية دون الجهرية محظوظ حكم ولذلك والله تعالى أعلم الأظهر أن الإمام يؤمن أيضا في الجهرية ولا فرق بين السرية والجهرية وإنما ذكرنا هذا الاستدلال بهذا الحديث لبيان أن الأئمة لا يخالفون الأحاديث والأدلة بمحض التحكم والتشهي والهوى. وإنما لهم أدلتهم قد تكون بعيفة وقد يكون غيرها أقوى منها لكن لا ينبغي أن يساء الظن بالأئمة مطلقا وأن يعتقد الطالب أن الإمامة من أئمة الفقه يمكنه أن يتعمد مخالفة السنة أو يتعمد مخالفة الأدلة الشرعية الصهوحة فالقضية تدور بين راجح ومرجوح فقط ما ثم إن المالكية يقولون إنه يندب الإصرار بالتأمين هذا هو المشهور في المذهب و يعني قالوا لأن التأمين دعاء والدعاء الأصل فيه الإشرار ولكن في الحقيقة حديث إذا أمن الإمام فأمنوا هذا ظاهره أنه يجهر بذلك وحمله على غير الظاهر لا دليل عليه لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره إلا أن تأتي قارنة تخرجه من الظاهر إلى معنى آخر مرجح كقولهم مثلا قصبه ب... قص النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن الإمام إذا بلغ محل التأمين ونحو ذلك لا فالأصل إذا أن يقال إن التأمين يكون جهرا ولا دليل على كونه يكون سرا ثم قال هذا تأمين من صلى عدا جهر الإمام ثم قال وقول ربنا لك الحمد عدا من أم بمعنى التحميد أي قول ربنا لك الحمد قال وهذا يكون للمأمون وللمنفرد ولا يكون للإمام ولذلك استثنى بقوله عداما أما أي ما الإمام والتدل بحديث أبي غرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فهم؟ قالوا فإذا وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله كل واحد من الإمام والمأموم فالإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد وسللوا أيضا بحديث رفاة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الرتعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف من صلاته قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول وهذا يدل على عظيم فضل هذه الكلمة التي ذكرها هذا الصحابي وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه نعم فهذا إذا وجه التحميد وتخصيص ذلك وتخصيص المأموم والفذ بذلك دون الإمام لكن في الحقيقة ورد في السنة ما يدل على أن الإمام أيضا يأتي بالتحميد مع إتيانه بسم الله لمن حمده وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وهذا يدل على أن الإمام يأتي بهذين معا يأتي بسمع الله لمن حمد في الانتقال يعني حين يكون منتقلا من الركوع إلى القيام وهذا معنى قولي حين يرفع صلبه من الركوع ويأتي بلفظ ربنا ولك الحمد حين يكون قائما فهذا الحديث صريح في هذه المسألة بخلاف الحديث الأخرى فليست صريحة في أن الإمام لا يأتي بالتحميد وإنما غاية ما فيها أنه كما ذكرنا في التأميد أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده المأمومون يقول ربنا ولك الحمد لكن ليس في أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد أيضاً ومع ذلك فهذه الأمور ليست من المسائل التي يعني لا تحتمل الخلاف بل الخلاف فيها وارد وهذا الذي رجحت لكم قد تجدون من يرجح خلافه فهي مسائل في مجملها مسائل اجتهادية الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى هذا التحني ثم قال والقنوت في الصبح بدأ القنوت هذا أيضا من المسائل التي وقع فيها أخذ ورد شفيراً بين المالكية وغيرهم، وتعصب لها متأخر المالكية خاصة إن كان عندهم شيء من السلطة فصار هذا المندوب الذي لا يتنازع المالكية في أنه لا يعد أن يكون منذوباً صار كأنه فرض من الصرع بحيث من تركه فكأنه ترك فرضا من الصلاة هذا كله من التعصب المذموم فحتى على القول بأنه يعني مشروع فغاية أمره أن يكون منذوبا والمنذوب من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا شيء عليه أما إجبار الناسع على الإتيان بالمنذوبات هذا لا يخلو من نظر على كل حال القنوط في الصبح المقصود به أن يأتي بالقنوط يعني بدعاء مخصوص يأتي به بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح في الركعة الثانية من الصبح بعد أن ينهي القراءة وقبل أن يركع يقنط بدعاء مخصوص و دليلهم في ذلك ما روى schöne رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وهذا الحديث لعلماء الحديث فيه كلام، والأظهر أنه ليس بصحيح على طريقة المحدثين إن كان يعني بعض الناس يعني يصححه، بل رأيت من ألف في ذلك رسالة في تصحيحه. ولكن الأرجح أنه حديث معلول. ولذلك. فلا يبقى عندنا دليل على المواظبة على قنوت الفجر، وإنما الذي يبقى هو قنوت النوازل، بمعنى إذا نزل بالمسلمين شيء كمصيبة أو كارثة أو عدو أو بلاء أو نحو ذلك، يشغوا أن يقنّت الأئمة. ويقنوت وراءهم المأمومون فهذا قنوت متفق على مشروعيته. نعم، <تصفيق> هذا قنوت النوازل، وأيضاً قنوت الوتر معروف، وقد يأتينا إن شاء الله تعالى في محله. أما هذا القنوت لغير نازلة، يعني الذي يسمى قنوت الفجر عند المالكية. فألا في الحقيقة في مشروعيته نظر وغاية ما يستدل به على هذا القنود هو هذا الحديث الذي ذكرنا وهو حديث غير صحيح كما ذكرنا نعم هذا إذن القنود في الصبح وما قبل الركوع او بعد الركوع هذا أيضا في مسائل في خلافات عند العلماء وأيضا المالكية يذكرون لذلك لفظا لأنني قلت بلفظ مخصوص وإن كانوا لا يشترطون هذا اللفظ لكن هذا اللفظ هو المختار لقنوتي الصبح واللفظ هو اللهم إنا نشتعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق هذا هو اللطف وهو وارد في بعض الأحاديث لكن لا يصح وهذا نقل أيضا بأنه كان في القرآن يعني كان يسمى سورة الحسد في القرآن وهذا ايضا لا نطيل الآن بشرحه وبين إذن هذا هو القنوت في الصبح ثم قال ردا الرداء معنى أن يلقي المصلي على عاتقه رداء وهذا للإمام والمأموم لكنه للإمام آكد واستدل بقول الله عز وجل: خذوا زيناتكم عند كل مسجد. قالوا و يعني من الزينة اتخاذ الرداء. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ثوبيه فإن الله أحق من يزين له ثوبين المقصود بالثوبين الإزار والرداء فالإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى وأيضا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذه كلها تدل على مشروعية الرداء. والرداء هو الثوب الذي يوضع على أهل البدن يعني على الكتفين ولا يلزم أن يكون له شكل مخصوص كما يظنه بعض الناس لأنه رأيت بعض الناس يظن أنه, أنه يلزم أن يكون بصورة معينة أو بهيئة خافطة ونحو ذلك لا المقصود أن يستر أعلى بدنه لا شك أن الإمام يشرع له أن يتجمل ويتزين بل المصلي بصفة عامة يشرع له أن يتزين بالصلاة من الأخطاء الشائعة التي تقع لبعض الناس أنه يلبس المنامة يعني هذه التي تكون يكون فيها في نومه فيذهب بها مباشرة إلى الصلاة في المسجد هذا لا نقول إنه يعني غير مشروع أو حرام ولكن نقول إنه خلاف الأولى فالإنسان عليه المسلم عليه أن يتزين للصلاة لأنه يقف أمام خالقه سبحانه وتعالى ولو أنه ذهب إلى عظيم من عظماء الناس أو كبير من كبراء المخلوقين لا تزين له في ملبسه فإن بغي من باب أولى أن يتزين حين القدوم على الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه عز وجل ويتأكد ذلك إن كان في المسجد بأن الملابس الظاهرة التي تكون في المساجد ومجامع المسلمين لها تأثير من اللباس الذي يلبسه الشخص في قاعر بيته ويتأكد ذلك في حق الإمام لأن الإمام تمنصب ديني ينبغي أن يحرص صاحبه على لا يجعل للمنافقين مدخلا إليه بشكل من الأشكال لذلك عليه أن يلبس أفضل ثيابه ويتزين لكن المقصود هنا هو فقط الرداء وذلك شرح قوله ريدا ريدا حذف الهمزة تخفيفا قال ريدا وتسبيح السجود والركوع المقصود بذلك أن يأتي بتسبيح الله عز وجل التسبيح بسم الله عز وجل في الركوع وفي السجود <تصفيق> والدليل حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فيشرع أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ووردت صياغ أخرى لذلك ما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأيضا عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وهكذا وردت صيغ وألفاظ تدل على هذا المعنى وورد في حديث ابن عباس وقد كنا قد ذكرناه في فرائض الصلاة عند ذكر السجود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة إراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير أن يستجاب لكم إذن هذا هو التسبيح ثم قال سدل يد وهذه مسألة اشتهرت اشتهارا بالغا وهي من مفردات المالكية في مشهور مذهبهم تفردوا بها عن سائر المذاهب السنية الاخرى وهي من المسائل التي كثر فيها اللغط واشتد فيها النزاع مع أن الحق فيها واضح جلي لا يحتاج إلى هذا الكلام الكثير لكن كثير من أنواع الخلاف قد يكون في أصله مبنيا على سوء فهم أو سوء تقدير أو ضعف في النقل أو نحو ذلك من الأمور التي يقع بسببها الخلاف عند الأئمة المجتهدين مما نبه عليه جماعة من الأئمة كشيخ الإسلام في كتابه عن اختلاف العلماء الأعلام الخلاف إذن يكون في أصله بهذا الشكل لكن يظهر في الناس فيما بعد أناس يعني ليسوا من أهل الاجتهاد ويدخلهم كثير من التعصب وكثير من الهوى. فيجعلون من الخلاف الذي هو في أصله مبني على ما يُعذر صاحبه أمام الله عز وجل يجعلون من ذلك الخلاف أشياء أخرى مبنية على الهواء والتعصب والعياذ بالله تعالى وذلك أُلِّفت في قضية سدل اليدين مؤلفات قديماً وحديثاً من المالكية ومن غيرهم والحق أن ما ذكره الناظم هنا وهو يتبع فيه مشهور المذهب أنه خطأ ولو قال قبض يد لكان هو الصواب لأن عكس هذا عكس الإرسال وهو القبض هو المستحب وهو الثابت في السنة الصحيحة في أحاديث كثيرة سأتي ذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. وذالك أنا شخصيا يعني أحفظه هكذا أقول قبض يدي خاصة أنه من جهة الوزن لا يختلف. فمقصوده بسبل اليدين أن المصلي في خلال الصلاة يعني لا يضعوا يمنه على يسراه على صدره أو تحت صدره وإنما يرسلهما إرسالا واستدلوا بنقول في المدونة عن الإرام مالك رحمه الله تبارك وتعالى واختلفت اختلف العلماء في السبب الذي من أجله روي هذا القول عن الإمام مالك والسبب في ذلك أفضل أن أصحاب الإمام مالك لم يتفقوا على رواية السبل عنه بل ذهب إلى عكس ذلك ذهب إلى وضع اليمنى على اليسرى جماعة من أصحاب مالك يروونه عن مالك فرواه عن مالك مطرف وابن الماجشون كما يوجد في الواضحة والواضحة كنا قد ذكرنا هذا في الدورة السمهيلية فلا نعيدهم وأيضا المدنيون من أصحاب مالك اختاروا هذا القول ورواه عن مالك رحمه الله تعالى لكن الذي وقع أن ابن القاسم رحمه الله تعالى يفهم من كلامه في المدونة ونقله عن الإمام مالك نسبة صدلي اليد إلى مالك رحمه الله ولما كانت المدونة هي الكتاب المعتمد عند المالكيتي أكثر من غيره لنا الأمهات انتشر هذا القول انتشارا زريا عند المالكيتي وقدموه على غيره كما أنهم عادة كما ذكرت من قبل في الدورة التمهيدية يقدمون قول ابن القاسم على غيره من أصحاب مالك لأسباب ذكرها فهذا الذي جعل القول بالسدل يترجح عند المالكية المتأخرين وينتشر امتشارا بالغا واختلف العلماء في السبب الذي من أجله قال مالك بهذا مع أنه يروي في الموطأ حديث وضع اليمنى على اليسرى ولهم في ذلك توجيهات في بعضها شيء من التكلف هذا يعني على فرض صحة النقل عن مالك بكراهة وضع يومنا على الإسراء يعني بأن من المندوب سدل اليدين لهم في ذلك توجيهات كما قلت لا, لا تخلو من التكلف بعضهم قيل بعضهم قال لأنه يعني كان قد ضرب وخلعت كتفه، فلأجل ذلك يعني كان يفعل هذا رحمه الله تعالى. وقال آخرون الكراهية هي في الحرب فقط لأجل كراهية الاعتماد أو خيفة اعتقاد الوجوب أو لإظهار الخشوع، ونحو ذلك. هذا كله على كل حال تأويلات يعني في أكثرها شيء كثير من المظاهر. وذالك فقد ذهب جمع من محقق المالكية خاصة من المحدثين منهم إلى اختيار وضع اليمنى على اليسرى موافقة للجمهور. فمن الذين ذهبوا إلى ذلك؟ اللخمي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن عبد السلام والقاضي عيار وجماعة آخر ومن المتأخرين خلق من العلماء اختاروا من المالكي اختاروا هذا القول ونصروه وألفوا في نصرته كتبا ورسائل على كل حال هذا هو الصحيح ولا ينبغي أن يتعصب المالكي لمثل هذه الأقوال العريضة عن الدليل، وإنما غايته أن يبحث عن السبب الذي من أجله تسرّب هذا القول إلى المذهب المالكي، وأن يبحث عن الأعذار التي يمكن أن يعذر بها الأئمة الذين قالوا بهذا القول، أما أن يتعصب بهذا القول على حساب. الأحاديث الواضحة الصريحة الكثيرة هذا ما لا يكون من العالم الرباني الذي يخشى الله عز وجل فمن هذه الأحاديث ما جاء في الموطع لمالك رحمه الله عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك ينميه أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الحديث الصحيح عند مالك أيضا من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئ ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يأمنا فيأخذ شماله بيمينه وأيضا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وحديث, وحديث أخرى على كل حال ذلك قال ابن البر لم تختلف الآثار عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه <تصفيق> وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا أي إجماع الصحابة والتابعين نعم هذا هو ما يمكن أن نقوله في قضية تدلي اليد وأما بعد قولنا إن المشروع وضع اليمنى على اليسرى حينئذ يبقى أين يضع اليمنى على اليسرى يعني القبض ورد في ذلك حديث فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هلب الطائي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيت يضع ورأيته يضع يده على صدره فمن صحح هذا الحديث فإنه يذهب إلى أن الموضع هو الصدر وفي هذا خلاف أيضا لا ندخل فيه الآن ونكتفي بأن نقول إن جماعة من علماء صححوا الحديث وذهبوا إلى أن الموضع هو الصبر والله تعالى عالم ثم قال تكبيره ريدا وتسبيح السجود والركوع سيد الويادين تكبيره مع الشروع أي يشرع ويندب للمصلي أن يكبر حال الشروع في أفعال الصلاة وذلك الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال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 ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس فهذا دليل على أنه يكبر عند كل فعل من أفعال الصلاة نعم ثم بعد ذلك قال وعقده يعني بعض الأشياء لا أحب أن أدخل فيها في الحقيقة لأنها بشائل كهيرة وتتفرع جدا فلذلك نكتفي بشرح مختصر لما ذكره النظم وذكر الدليل قال وبعد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه بمعنى أنه في كل أفعال الصلاة يشرع له أن يقارن التكبير الشروعة الفعل إلا عند القيام من الوسطى يعني في الصلاة التي تكون ثلاثية أو ربائية فإنه إذا أراد أن يقوم من الوسطى فإنه يؤخر التكبير إلى حين إتمام القيام يعني لا يكبر حتى حتى يستوي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 فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال فاستدل بأنه عند القيام من الوسق فإنه يكبر بعد القيام لأنه قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس مفهوم؟ ما. أفوا فانه قال في الحديث حديث عمران بن الحسد وإذا نهض من الركعتين كبر أفوا قال إذا نهض من الركعتين كبر فهذا يدل على أنه لا يكبر إلا بعد القيام من الركعتين وهذا ليس صريحا وإن قالوا إنه صريح في الأمر ليس صريحا ولو كان صريحا لنزم من ذلك أنه أيضا إذا لا يكبر إلا بعد تمكنه من السجود يعني قال إذا سجد كبر وأيضا وإذا رفع رأسه كبر فلا يكبر إلا بعد الانتهاء من الفعل ففي الحقيقة الحديث ليس صريحا فيما ذكر وذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن التكبير يكون مقارنا للفعل لفعل القيام وهذه الأمور ليست فيها أدلة صريحة وإنما هي مبنية على اجتهاد في فهم النصوص. ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه لدت شهدي وبص ما خله. وعقده الثلاثة من يمناه لدت شهدي وبص ما خله. ما ذلك أنه يعقد الأصابع الثلاثة. وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى هذا معنى وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد الحين التشهد يعقد هذه الثلاثة قال وبصت ما خلاه أي بصت ما سوى هذه الثلاثة والذي بقي من الأصابع السبابة والإبهام فيبسط سبابته وإبهامه وأيضا يبسط أصابع يده اليسرى فإنه يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويفسط أصابعها فهذا معنى كلامي الناظم ودليله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قاعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. وهذا العقد يسمى عقد الأصابع وهو طريقة للعرب في العد يعني يمكنهم أن يعدوا أي رقم من الأرقام يذكر أي رقم بطريقة معينة للأصابع وهي مبسوطة في الكتب يعني يمكنكم أن ترجعوا إليها في بعض الكتب التي تشرح هذا العقد فإذا قال عقد 53 هذا يعني يفهمه كل من يعرف طريقة العد. وعقد 53 معناه أن يجعل الإبهام مفتوحا تحت السبابة ويقبض الأصابع الأخرى بمعنى الخنصر والبنصر والوسطى يقبضها على كفه على راحته ويجعل الإبهام مفتوحة تحت سبابته هذه طريقة عقد 53 ثم قال وأشار بالسبابة إذن هذه الطريقة الأولى التي يمكن أن يكون عليها التشهد الطريقة الثانية أن يضم الأصابع كلها على الراحة بما في ذلك الإبهام وإنما يستثني السبابة السبابة هي التي يستثنيها فيشير بها بمعنى يقبض الخنصرة والبنصرة والوسطى والإبهام على راحته ويشير بالسبابة إذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية هو في حالة الإبهام فهو في الصورة الأولى يرسله ولا يقبضه يرسله ويجعله تحت السبابة وفي الحالة الثانية يقبضه أيضا على الراحة وهناك صورة أخرى لعقد الأصابع وهو أن يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة بمعنى يقبض الخنصر والبنصر و يحلق بين الوسطى والإبهام يحلق بما يجعل طرف الإبهام على طرف الوسطى في هيئة حلقة في هيئة دائرة ويشير بسبب في جميع الأحوال السبابة أو المسبحات يشير بها فإذن هذه صورة ثالثة هذه كلها صور وردت بها الأحاديث كما حققه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لكن هنا المصنف يقول وعقد الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبص ما خله فإذا عنده كأنه يشير إلى الصورة أو الهيئة الأولى التي يكون فيها الإبهام مرسلا ومبسوطا ثم من السنة أنه حين التشهد يجعل عينه في اتجاه سبابته ويرمي بنظره إلى السبابة الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لرجل ولكن أصمع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كيف كان يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخهه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام بمعنى السبابة في القبلة أشار بها إلى القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع إذن هذا المشروع في هذه القضية ثم هنا مسألة أو مندوب آخر وهو قوله تحريك سبابتها حين تلاه حين يقرأ التشهد يحرك السبابة واستدلوا على ذلك ب حديث الإشارة بالسبابة كما في الحديث الذي ذكرناه آنف الحديث عبد الله بن عمر قالوا عقد 53 وأشار بالسبابة وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها هذا بالكلام المشركين المشركين يظنون أن هذا من هزؤهم بالإسلام وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يزعمون أنه يسحر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث الصحيح فيها الإشارة بالسبب، وإذا قال تحريك السبابة ولكن في الحقيقة الإشارة لا تقتضي التحريك فقد يشير بالسبب ناء تحريكها. وقد يشير بالسبابة دون تحرك ولذلك فالذي يمكن أن نقوله في هذا المقام إن الإشارة بالسبابة مشروع لا إشكال في مشروعيته وأما تحريكها فالأحاديث التي فيها الإشارة ليست صريحة في التحريك وورد في بعض الأحاديث يحركها يدعو بها ولكن في الحقيقة الأظهر أن هذا اللفظ شاذ وليس محفوظا في الحديث ولذلك نبقى على الأصل والأصل هو الإشارة سواء بتحريك أو بغير تحريك ليس عندنا في ذلك نص صريح صحيح ثم المندوب الذي بعده هو صفة السجود وذلك في قوله والبطن من فخذ رجال يبعدون أو البطن والبطن على الابتداء والبطن على الاشتغال والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون بمعنى أننا ذكرنا من قبل أن الفرض في الصلاة في السجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض وتمكين الجبهة من الأرض وذكرنا مسألة وضع الأنف وما ورد فيها من خلاف <تصفيق> هذه هي هذا هو الفرض الواجب في السجود لكن وأيضا هذا في الفرائض وذكرنا في السنن أن السجود ينبغي أن يكون على الأعضم السبع التي هي اليدان والركبتان والقدمان لكن هنا في المندوبات يذكر هيئة مستحبة في السجود وهي أن يجافي الساجد بطنه من فخجه ويجافي مرفقيه من ركبتيه لذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في سجودهم أنه حين يسجد يجعل بطنه ملتصقا بفخجه هذا خطأ. بل عليه أن يجافي بينهما ويباعد بينهما وأيضا من الأخطاء أن يجعل مرفقيه محاذيتين أن يجعل مرفقيه محاذيين للركبتين. وهذا ايضا خطأ وعليه أن يجافي وذلك لما ورد في السنة وقد ورد في حديث البراء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفايك وارفع مرفقيك هذا عند الإمام مسلم وفي صفه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد السعدي أنه قال رضي الله عنه فإذا سجد وضع يديه غير مفترشين ولا قابضهما. وأيضاً في رواية، فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطمأنه على شيء منها، على شيء الفخذيه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو شاءت بهمة ويشت الصغيرة أن تمر بين يديه لمرت. هذا يدل كله على استحباب التجافي والتباعد خلال الصلاة وقوله والبطن من فخذ رجال يبعدون مثهوم قوله رجال أن هذا خاص بالرجال دون النساء وليس عندهم في ذلك دليل صريح صحيح إنما قالوا لأن المرأة يشرع لها كمال التستر وكمال التسطر لا يجتمع مع التجافي والتباعد عند السجود هذا دليلهم من جهة النظر والحق أن هذا الدليل لا يقوى على تخصيص العموم لأن الأصل أن المرأة داخلة في خطاب الشرع العام ولا تخرج منه إلا بدليل فكل ما ورد من الأدلة في السنة على مندوبية هذا هذه الصفة وهذه الهيئة كل ذلك يشمل الرجل والمرأة ولا يمكننا أن نخرج المرأة من ذلك إلا بدليل وليس عندنا في ذلك دليل. وقد ورد عن بعض في بعض الأثار عن بعض الصحابة والتابعين أن المرأة كالرجل كما في قول إبراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وورد عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه ضعيف. يعني ما يدل على أنها إذا إذا سجدت أو صق في فخذيها كأستر ما يكون لها لكن هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به مع أنه من كلام الصحابي لكنه فوق هذا ضعيف. ولذلك نرجع إلى الأصل ونستصحب الأصل. وهو أن المرأة أن النساء شقائق الرجال في مثل هذه الأحكام فنقول لا وجه لتخصيص الرجل بهذا الحكم ثم قال رجال يبعدون فقد من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمتين اليد في الركوع من ركبتي وجده إلى آخر هذا إن شاء الله تعالى نشرحه في درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين